129. ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا 110. وقال الذين كفروا إن هذا إلا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 الأأَنْزَ لَهُ الذي علملَمُ الصّروَ فيِي السَّماواتِ والالأَضْ إنِهُ كَ غَفُور الرحيِيمَا إنِهُ كَ غَفُور الرحيِيمَا وَقالَاوا ماَا لِهذوسُول يَأكُلُ الطَعامَ وَيَمْجِي فِي الأسواقِ لَل أُنزِلَ إلي لَل 114. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها 115. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا 116. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا, فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذلك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 منها مكان ضيق مقرونين مقرن ندعو هنالك ثبورا لا تدع اليوم ثبورا واحدا ودعوا لا تدع اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ لِذُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا قوا سبحانك م كان ي بغلَنا أن التخد مندونك أن التخد مدونك من, من أيا ولكن ما اتعتهم واباؤهم حتى نسوا الذكر حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستقيمون صرفا ولا نصرا ومن يضلل منكم نذقه عذابا كبيرا وما ارسلنا قبلك مِمُررسَلينَ إِلَّا إِهُم إِلَّا إِهُم لا يَأكُل نَقطعامَ وَيمْشونَ فيِي الأسواقَ وَجَعللنا بَعْضَكُمْ لِبَعْض فتْنَةً تَصِْرون وَكَانَ رَبّكَ بَصير وَقَا الذيينَ لا يَرجونَ لِقَاأَنَ لَل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 وَهُو الذي أَرسَل الاحَابُ شْرًا بَيْنَ يدَي رحْمَةِ وَأَنزَلنا مِنَ السَّممَا أَطَهُور لِنحِيَ بِهِ ببلَلْدَةَم ميتَ وَلُسْقَهُ مِما خَلَقُناَام وَنُسْقَهُ مِماا خَلَقنَا أَنْعَامًَا وَلا قد صر وفْنَاهُ بَينَهُ لَذكر فَأَب كسَع النَّاس إلا كُفور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 آب بشر فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا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 إلا من شاء أن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 126- تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا 127- تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ رَتْقًا لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قالوا سلاما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 فَقُولَا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مع اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ التي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذلك يلقى أثاما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 صالحا فاولائك فاولائك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متوبا والَّذينَ لا يَشْحَدُ نَ الزُورَ وَإِذاَا مَرُوا بالِالَّغو مَوكِراَام مروا والَّذينَ إذَا ذُكرروا بِآياتِ رَبِّهِمْ لَْ يَخِرُوا عَلَْهَا صَُّ وَعَُام